Roza kitobi 8 bob va xotimadan iborat. 1-bob. Ramazon rozasining farzligi haqida. Roza arab tilida soyam deb atalib, lug'atda bir narsadan o'zini teymoqlikni bildiradi. Shariat istilohida esa tong otgandan toq quyosh botguncha Niyat bilan rozani ochuvchi narsalardan o'zini timoq rozadir. Rozani ochuvchi narsalar deganda yemoq, ichmoq, jinsi yaqinlik qilmoq va boshqa narsalar ko'zda tutilgan. Ramazon oyi rozasini tutmoq 2-hijriy sanada fars qilingan bo'lib, roza tutishning insan uchun foydalari juda ham ko'p. Jumladan quyidagilarni e'tiboringizga hawala qilamiz. 1in Ror tutgan kishining taqvadorligi oshadi. Allah talo rozza haqidagi oyatning oxirida shoyatki taqvodar bo’sangiz dedi. Allah ta olaning shoyatkedegani albetta albat demanasidadur. Qadimdan barcha lamamolar vaqiolar ham bu haqiqatni doima takronlab kirganlar. O'zini bilgan har bir roza tutuvchi insan ham bu haqiqatni juda yaxshi biladi. Shu bilan birga bu hikmatni targ'ib qiluvchi dar safiga keyingi paytlardagi kishilarni ochlik yo'li bilan davolovchi tabiblar ham qo'shilar edi-cha. Ixtiyoriy och qolish, ya'ni roza tutishda insonda Allohdan qo'rquv, o'z zotni doimo his etib turish, xullas kalam taqvo xsi paydo bo'ladi va ortadi. Hozirgi och qoldirib davolovchilar tabiblarning eng mashhurlari ichida musulmoni yo'q hisob. Lekin ular dunyodan o'tgan mashhur kishilar Musa va Isa alayhisalomlar, Budda va Gandhi Kabadar ham ixtiyoriy och qolish yo'li bilan oliy ruhi maqomlarga erishganlarini Hada ham kim taqvadorlikka erishish niyatida bo’lsa albatta rozza tutishi zarurligini talamoqdalar. Osligida kishilarni davodam nam siqarayatgan kishilardan birega Siz o’z tazirbangizda shu narsadan topgan eng ulkan foyda nima deb savol berilganida de. Allahni his etish ibadat qilishga ruju qiqasi taqvodardik deb javob berdi. Ikkin. Roza ning en zo'r xizmatlaridan biri utfayli rozador sog'ligini tiklab olishidir. Bir vaqtlar xudodsizlar rozani sog'liq uchun ko'na zarar deb e'lon qilgan, rozadorlarga qo'shtirnoq izdaro ham qilib, sog'lig'i yo'qormasligi uchun majburlab rozalarini ochirishar edi. Endi esa roza tutish aynan sog'liq uchun faydali ekanini haqida hamma bir ovozdan gapirmoqda mutaxassislar ixtiyoriy och qolish haqida ko'p va xop gapirmoqdilar roza ocha ixtiyoriy och qolishning eng yaxshi va eng samarali namunasidir roza nafaqat sog'liqni saqlash uchun balki bemonliklarni davolash uchun ham o'ta zarurligiga qattiq ta'kidlanmoqda hozirgi kunda keng tarqalgan bemonliklarning ko'plarini musulman bo'lmagan yurtlar tabiblari ochnik yani rozat tuttirish yo'li bilan davolamaqtalar yaqında o’ris omlari rozat tuttirish yo'ri bilan davoangan bemorlar ro'yxaini e'on qildilar Natija kishini haykatga soradian darajada muvaffaqiyatli Hatta saratan yani rakka salliga muqola bo’lganlar ham shifat avganlar Ro turli kasalliklardan halos etish bilan biriga kishi baddanida to’planib qolgan turli keraksiz modadalar yolglar tuzlar va boshqa narsalarni ham ketkazadi Naticeda insonning jsmi ham ruhu ham yeenirlashadi zehi o’tkir xotirasi kuchli iradsi mustahkam bora boradi. Yaxshisı bu sahada mahsus adabiyotlariga murojaat qringani maqul. o’handanda to'luq ma’lumatlar olish mumkin. 3 rozzannin faydalaridan navbatdagisi hawai nafsini sendirish tur. Ma’lumki ha Hawaiiii nafsning aytganini qilaverish insonni unga qul qilib qoyadi. Boa-bora insan hawaii nafsinima desa shuni qradian bo’lib qoladi. Hawai nafs insonni hech qatan yaxshi narsaga buyurmaydi. Roza tutgan kishi esa ishtahasi keb turgan holda turli taom, ismlik, shahvoni va boshqa nafsni tadab turgan narsalardan o'zini tiyish bilan havoiy nafsining xohishini sindiradi. Shu bilan ro'zadorning irodasi kuchayadi, havoiy nafsini jirovlab oladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram azzama'at Allah ta'ala bu kechalarimizni barakotli, hayirli, muborak aylasin. Alhamdulillah min Ramazan ayində xatm-i qurallərdə qəzəl halətə cəm bolibdürkimiz Allah-u Teala cəmlənişimizinə özünə raziliyə üçün bolədi qan muvaffaq qılsın. Bir ilanımız vardı, şunun ilanını ayit qoydudum. Bugün də inşallah biznə məscidlərdə vəqbləb məscidlərdə boləyəbkən xatm-i qurallər imkanı bar məscidlər e, bəyvasitə, torudən torudən torudən internetke uzatishga ız, sharoit bo'ldi o'zlaringiz bir yerda hatmi qur ondan bahhraman bo'lgganingiz kabi ahli ayolarringiz uydaagi boshqa bir yaqin insonlaringiz onalaingiz opa singillaringiz yani mahjidga kelishga imkon yod yo'q yaqin insollarımızga ham inşallah bir fursat bo'ladi Çünkü yet qizib qoyisayla boshlab, biz xatmi Qur'onlarimiz Toshkent shahridagi ko'plab masjidlar qatori to'g'ridan-to'g'ri doğru internetga uzatiladi. Albatta, bu xizmat e, Allohning roziligi uchun qilinayotgan xizmat. Duolaringizda ana shu xatmi Qur'onni uzatishda xizmat qilyotgan azizlarimiz, bu yerda bir qancha yigitlarimiz Ramazon kuni tik oyoqda turib xizmat qilib turish bituvlarni duoda eslab qoyasizlar. Shu undan tashqari bu yil mana alhamdulillah Ramazonni shukru albatta o'zgacha bu yil yana ham bir boshqacha holatda bo'lib turibdi. Ko'pchiligimiz sezib turibmiz. Mana Ramazonning boshlanishidan e, diniy idoramizning raislari, muhtaram muftii hazratlari o'zlari bosh bo'lib Amazonda boşlanishi munosabatı bilan oy ko'rishga chiqib bulum olar bilan jam bo'lib yani şu joydan togrudan tur toğru, tog'ri turup Amazonda boşlaniş kunünü eeylon qilila bu ham bir inşallah hayır barga sabab bo'ladi Bunda holat bo'lishligi albatta e, bir yerde oturgarlarni ko'pçiligi bunu kuzatmagan bo'za kerak büyü bir birin Maraşına holatı oldingi illari eeylon qilingan Lekin bevosita ana yani shu jarayonlar e, bizga ko'rsatilmaganda, musulmonlar ko'rmaganda, bu yil mana bevosita o'sha joydan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilib, Ramazonlarimiz alhamdulillah e'lon qilinib boshlandi. Undan e, tashqari siz bilan bizni bu yerda mana yani shunday xalovatda, amniyatda ibodat qilishligimiz uchun ancha odamni mehnati bor bunda. Yo, voilà, mana dini idoramiz, mufti hazratlari boshchilik, ulamolar hay'ati, fatvo bo'limi, masjidlar bo'limi. Ular mana Ramazon'dan bir qancha oldin, hammamizga ma'lum Ramazon'dan oldin 4 kun, 5 kun dam olish kuni bo'ldi. Dam olish kunlari ham ishlashtilar. Hattoki kechasi kech vaqtgacha mana shu Ramazonni chiroyli holatda o'tkizish uchun albatta xolisona xizmat qilishdi. bizi vazi iffamiz ularni haqiga do qilishlik bundan tashqari hukumatdagi tashkilotlarni ko'pchiligi ha mana hozirda ham xizmat pop'p turishti millivardiya ichki ishlar xodimlari yo'l harakat haavsizligi xodimlari e, favqulotda vaziyatlar vazirligi xodimlari bundan toshqaari mana dini qo'omitalarimiz din borasida xizmat qilib turgan barcha akauka opa aka, singlerimizimizini haqlarga inşallah do oda bo'lishligmiz gerek ee, inşallah namazdan keyin ham cemaat bo'libular haqlarga bir do olamız şimdi e, holatta alhamdulillah yiglishligmiz Allah onu fazla Allahu lutfi buna da bar damligi bo'lish uchun bardovom bar bolishligi uchun albatta şkurni ada oqilishligmiz gerek ee, yana bir bar isleman o'zimizga uh, yaxin insonlar, uydagilar, uydagi ahl ayollarimiz, onalarimiz, opa singillarimiz, barcha qarindoshlarimizga xatni Qur'ondan bahraman bo'lishliklari uchun xabarni yetkazib qo'ysak, inshaalloh ajriga daxil bo'lib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hormatli cemaat safranı tek izle bulamiz. Orada da o Telefon buzinliklerimizin öçülü bulamiz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah,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 وَبِعَلَيهِمْ وَالضَّالِّينَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسُ مَا لها يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَانَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 والضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن بِهِ به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 الله أكبر As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Astaghfirullah. تراب احنا واس الله اكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين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 إِللاا الذينَ يَصلِونَ إلَ قَوْمِم بَينَكُمْ وَبَينَهُم مِثَاقُ أَجَاءُوكُم حَصِرَة صُدُورهُم أَ يُقاتِلُكُم أَوْ يُقاتِلُ قَوْمَهُم وَلَ شَأَ اللهَّ وَلَ شَ اللهَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيكُم فَلَ قاتَلُوكُمْ. فإن اعتزلوكم فَلَمْ يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة أرقسوا فيها فإن لم يعتزلوكم سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَؤْمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا وَمَنْ قَتَ لَ مُؤمِنًا خَطَاءًا فَتَحْرير رَرقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَدِيَةُم مُسََّمَةٌ إلَ أَهْلِهِ إِللاا أَي يَصََّْقُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ ادُ إَِّكُمْ وَهُوَ مُؤمنِنُ فَتَحْرير رَرقَابَةٍ مُؤمنن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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يأََّذنَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَم فِي سَبيلِ اللَّهِ فَتَفَلَ يأََّذينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبَم فِي سَب اللَّهِ فَتَبَييَنُوا وَلَا تَقولُ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا انت تغون تعرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم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 لاكن الله هو عليمن الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر Allahu ak Allah Allahu akbar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 وَمَ يَعمسُور أَن أَو يَظْلِم نَفْسَهُ ثمَُّا يَسْتَغْفِرِ الله يَجِد اللَّه غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَمَ يَكْسِبَ إِثْمَم فَإِن ماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِه وَكانانَ اللهَّهُ عَمًا حَكمَام وَمَي يَكْسِ بَخَطِي أَدً أَوْ إِثمَنثَُّ يَرْنِ بِبَر أَمْ فَقَتِ احتَمَ لَ بُتَانَ وَإِثمًَا مُبِينَا وَلَلَا فَضلُ اللَّ عَلَيك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 نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم فلا وَلَا آممُرًاهُم فَل يُغَييرَّ خَلْقَ اللهَّ وَمََاتَّخِذِ الشَّيقانَ وَلَم مِنْ دُون اللهِ فَقَدَ خَصِيرَ خُصرَانَ مُبِنَام يَعيدُ مُويُومَنِّيهِم وَمَا يَعيدُهُُ الشَّيطانُ إِللاا غُرورَ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 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنُّ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدين وان تقوموا لليتامى وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ <تصفيق> اللهُ أَكْبَرُ اللهُ <تصفيق> أَكْبَرُ <تصفيق> <تصفيق> الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يوم الدين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 فلَّهُ يَحكُ بَينَكُم يَوومَ القِيامًا وَلَ يجَعللَ اللهَّهُ للِكافِرين وَلَْ يَجَعل اللهَّهُ على المُؤمننينَ سَبِيلَ.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 الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر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 فقد سألوا أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَرَفَعنَا فَووقَهُ مُ الطّورَ بِمِثَاقِيم وَقُلناَا لَهُ مُدُخُلُ الْ البَابَسُجَّدَوا وَقُلْناَالَهُم لاَا تَععَْدُ فيِي السَّبَةِ وَأَخَذْناَا مِنهُم وَأَخَذْنا مِنهُم ميثاقاً غليظاً فَبِمَا نَقَضِهِم مثَقَهُم وَكُفرْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَطْلمُ الأأَم بَاأَ بِغَيْرِ حَُّ وَقَوْلِهِم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وَاَخَذُهُمْ مُرُبًا وَقَدَّنُوهُ عَنُّهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أليماً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 إنِا أَو حَينَ إلَكَكَمَا أَْ حَنَ إلَ نُوحِ وََّ بِّينَ مِن بَعدِه وَأَْحَينَا إِلَ إبرَهِيمَ وَإسْماعلَ وَإسحاقَ وَيَعقُوبَ وَْأَسْباطِ وَعيسَ وَأَيوبَ وَيُونسَ وَهارونَ وَسُلَمَ وَآتَنَا دَودَ زَبُور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 وَكَانَ اللهَّ عززًا حَكمَا لكن اللَّهُ يَشْعدُ بِمَااءن زَل إلَكَ أَن زَلهُ بِعِمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشهَدُون وَكَفَابِ اللَّهِ شَهيدَام.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 وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْل في دينكم ولا تقولوا على الله إ الحق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 اشمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ضالين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 كَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا الناس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 اِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَاِن كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله أكبر سمع يا الله لمن حمد. الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت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 تُبُحُّن قُدُّوسُ رَبِّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yawmi اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 يا ayyuhal ladhina amanu la tuhillu sha'aira Allahi sha'aira Allahi wa la shahra alharama wa la alhadiyya wa la alqalaita wa ينل البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ما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 وَمَا هِللَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ الْمُتَرَدِّيَةُ انْطَحَتْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّمَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلًا نُصِبَ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت, ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُ أُحَّ لَكُ مُ الطَّبَةُ وَمَا عََّم تُم مِنَ الجَوَ حمُكَّ بِينَةعَّمُون تُعَمونَهُ مِا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا قَبْلَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمدها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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ احَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فَلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مَا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمتَهُ عليكم وليتممن نعمتَهُ عليكم ولعلكم تشكرون اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Ya ayyuhal ladhina amanu koonu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist wa la yajirimanakum shanahanu qawmin ala anla ta'adilu i'adilu huwa aqrabu اتقوا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Allahu akbar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 وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله اني معكم لا ان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا يُكَفِّرَنَّ عنكم, عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمِّ مَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُوا عَتَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أو امنا الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام. субхунас салами ва йухрижуҳум мина аз-зулумати ила ан-нури биизниҳи ва لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمُ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يبَين لَكُمعَلَ فَكْفرَة مِنَ الرُسُل أَن تَقُُ م جَ أَنا مِن بَشير وَلَ نَذ فَقَد جَأَكُم بَشير وَنَذ والله عليكم لشيء قدير الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والخضره والكبرياء والجبروت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 غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَاجْعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ, وآتاكم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها فَإِن يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله أكبر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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirata صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمَّ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذْقُرْ قربا رَبَّكَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَسَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fa takuna min ashabi an فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أخيه قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَتَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النادمين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 فَكأنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعًا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما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 ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ ذَهَبًا مَّا فِي الْأَرْضِ جَاهِبًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ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 Alam ta'lam anna Allaha لَهُ mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha' yu'adhibu man yasha' wa والله على كل شيء قدير الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 Al-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustaqim Siraat al-la-zina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 إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمدها الله أكبر Аллоҳу акбар Аллоҳу акбар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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائك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 وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء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 وَاَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى, وهدى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَأَنْ يَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ЛИКул ЛИН ЖАЛНА МИНКУМ ШИРЪАТА ВА МИНҲАЖА ВА ЛАУ ШАА АЛЛОҲ ЛАЖАЛАКУМ ВА ЛАУ ШАА АЛЛОҲ ЛАЖАЛАКУМ УММАТА ВАҲИДАТА ВА ЛАКИН وَلكِ لَبلَلُ وَكُمْ فِي مَ آتَكُم فَسْتَبِقُ الْخَيرَط إِلَى اللهَّهِ مَ رجعكُمْ جَعَ فَيُونَِّغُوكُم بِمَاكُتُم فِي تَخْتَلِفُون وأن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك اِنتَ وَلَوْ فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم فسوفياتي الله بقوم يحبهم على المؤمنين أذَِّ على المُؤمننينَ عزَّةٍ على الكافِرينَ يجعدونَ في سَب الله يجهِدونَ في سَب اللهَّ وَلَا يَخافونَ لَمَتَلَائم ذَلكَ فَضن اللهَّ يُؤتمَشاء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 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله أكبر. يَا الله لِمَنْ الله اللهُ أَكْبَرُ اللهُ, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين قوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 مَلَّ عَلَهُ اللهَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْه وَجَعللَ مِنهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَانازيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوط أُلئِكَ شَرُّم م كَانَوا وَأَضَلُّ عَن سَو السَّبيل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 غلت أيديهم بِمَا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات ولا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 وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كُ م جَ أَهُم رَرسُول بِملَ تَهُو أَمفُسُهُم فَيقًا كََّبُ فَيق كَذَّبُ وَفَقَ وَحَاسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُو ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله وما من اله الا اله واحد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 وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ يَفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 قُلَْا أَهْلكِتَابِ ل تَغْلُوا فيِيدينينكُمْ غَيْيرَ الحَقِّ وَلَا تَتَّبِعوا أَهُو أَقَو مِم قَدضَلُّ مِم قَبل وَلَا تَتَّبِعُ أَهُو أَقَو قد مِن قَدضَلُّ مِنْ قَلُ وَأَضَلُّ كَكثيرَِ وَضَلّ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ثم لترغنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdihi Subhanallahi La ilaha illallahu alahu la Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul alim wa tub alayna innaka antat-tawwabur-rahim. Alloh taolo qilgan to'atlarimizni, ibodatlarimizni, tutgan rozalarimizni, o'qigan hufton, tarovih namozlarimizni, qilgan hatmul Qur'onlarimizni dargohinda husniga qabul aylagan. Allah taolo kun kunduzlari iymon bilan sawob umidida tutgan rozalarimizni, samoy bo'lgan hatm-i Qur'onlarimizni Alloh taolo hammamizga oxiratda shafaaatchi bo'lmoqligini nasib aylagin. Alloh taolo hammalarimizni bu Ramazon'dan ko'plab ajr-sawablarni kasb qilgan holimizda, gunohlarimiz kechirilgan holda chiqmoqligimizni muvaffaq aylagin. Alloh taolo jamoatimizni bosqan qadamlarga ajr hasanot yoz. Jamoatimizning ichidagi duo talablarga Ta Alloh taolo hammalarga qilyayotgan duolarimiz dargohida husni qabul aylasin. Bemorlarimizga shifo ber, farzand talablarga qo'sha qo'sha farzandlarni ato qil. Duogoylarimizni umrlariga, rizqlariga baraka ber. Farzand va zurriyatlarimizni salohiyatli qil. Alloh taolo mana shunday holatda o'zingizning baytingizda Ramazonni muborak kecharilarida emin erkin ibodat qilib turishligimiz uchun xizmat qilib turgan ko'pchilik azizlarimiz bor. Ularni haqqiga duo qilishlik bizning burchimiz hisoblanadi. Avvalambor dini idoramizni raislari, muhtaram ufti hazrat boshchiliklaridagi dini idoramizni xodimlari, masjidlər bo'limi, axborot bo'limi, boshqa barcha azizlarimizni Mana shu Ramazonni biz go'zal holatda o'tkazishlik, o'tkazishligimiz uchun xoli sona xizmat qilib turgan azizlarimiz bor. Ularni hammalarni Alloh taolo qilayotgan xizmatlarga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bu bir yerda mana tashqarda xizmat qilib turgan ko'ngillilik yigitlarimiz, namozxonlarimiz, birodarlarimiz, undan tashqari bu xodimlari, ichki ishlar, boshqa-boshqa tashkilotlarning xodimlari ham turibdi kamar basta bo'lib. Allo taolo ularni ham xairda barakada bar doim qilgan mana shunday musulmonlarni o'zingni baytingni xizmatida bo'lishliklarini Allohu aziz muvaffaq qilgan. Alloh taolo hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga o'zing erishtirgan. Yurtimizni kulli balo ofatlardan ozing asragin. Yurtdagi xair barakaning bu bo'layotgan islohotlarni bar doim aylagin. Islohotlarning boshida turgan muhtaram prezidentimiz atrof lardagi kamal bastalarni ham Alloh taolo Soliq ishlariga yo'llab qo'ygan diniyina, shariiatini musulmonlarni, xalqimizni foydasi uchun charchamasdan xizmat qilishliklarini o'zing nasib aylagan. Alloh taolo o'tganlarimizni ahli iymon, ahli islomlarni, hammalarni g'ariq rahmat sho'islay jannat qilgan. Alloh taolo berdi. Hammamizga mana go'zal holatda tajvid bilan kalomini ado qilib berib turgan qorodomlar domlalarimizni ham o'zingiz himoyaingiz asragin. Bu qilyayotgan xizmatlarning ajri savobini ko'paytirib bergin. Musulmonlarning ichida, xalqining ichida Qur'oning nuri, ta'limotlarini uzoq yil tarqatib xizmat qilib yurishliklarini Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Alloh taolo hammalarimizni o'zinga yo'liqganda yuzlarimizni yorug' bo'lishligiga nasib aylagin.